Inna, halakun al-insan min nutfatin amshajin nabtalihi, faj'alnaahu semiyan baciira. Inna hadaynahu al-sabila, imma shakira, imma kafura. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ز gaan in, via te zamen als een, en je toeft, en je kinderen, en als Aljihm thiabusus khudru wa istabarqa wa hullu asawir min fidduty wa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tut' minhum athimman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud Sterker nog, dan kunnen we niet alleen maar denken dat het een En وَأَتَّخَذَ إِنَا رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين اعد لهم عذابا اليما